يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيْنُوا sam bi lil la taqulu liman alqa التَغَُرَضًا الحياتِ الددُ الن فَائٍ ذَولهَِّ مَ غَان قَمْ وَلِكَ انْتُمْ مِمَّنْ قَوْلُ فَمَنْ نَّظَرُوا عَلَيْكُمْ 11 إن الن اللَّه كَ فيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بَلَ <تضل> اللهَّهُ المجدينينَ فيأَم مؤل مأَم فُوسَّ عَلَ القائدينَ وَكُلُّهُ عَذَّ اللهُ الْحُسْنَى اللَّهُمَّ очку Qual relâllahu al mujahidin ala al-qo'idin aj جَات مِه وَمَ فيَتَ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 la vi ta go et’ ton fi con ton qalu fi ma kuntum qalu kunna mustadhfin fi قالوا ألم تَكُنْ أرض الله واسعة فتهاجروا في miembro فلائك مؤهُم جه ن إلا المُستبفينَ منِ الّجِ وَنّ سَائِ وَُّدَ ل يَسْ تقي نَحيلَ ت فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفواً غفوراً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 قُم م يذِرِك كلُ الموتُ فَقاد وقَا الله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 وَغَإِ وَوعجرر فيِي سَبلله يجدد في لَ ظمُ رَغَ مًَا كَث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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه O ma hi alojim baiti muajran illah wa rasulih thumma yudrikul maut fa qad wa aqajruhu وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ aw dimura gman katsirun wasa'i aw ma hiya urid min bayti Wa qawla lahu wa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَواتِ إِن كُنتُمۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ الَّذِينَ كفروا Kāfīrīn kānū lakum وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَوْمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَاتٍ فَْلتَكُُمْ قَ إِفَتُم مِنْ نُمَا كَأَ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ما الَّذِي يُصَلُّ مَا عِكَ وَيَخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَنفَعُ لَهُمْ لعَتكُ و أَتتِك فملون لَكُ مَيلَ الت ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا Eï nan col boitum u la tan اِذَا وَقُمَ ما انْتُمْ سَاقِمٌ لَا تَحِنُّ النَّصْلَتَانَ أَلَمْ مُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّا فإذا قضيتم الصلاة فالكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم اِذَا قُمْنَا نَعْتُمْ سَأَلْتُم فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ على كَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا إذ قَضَيت م الصَّلَ تَفَذكُر اللهَّ ق مَ وَكُودَ وَعَ يُنُ wa la astanginu bi tilo il qaumi intakunuta la mufahimnahum فَإِن النبَُّ اللَمَ كَمتَ اللَونَ وَتَوجَ مِ نَو الله م لَ يَجَ وكان الله عليما حكيما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي الْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَا nasib <avoiding beg surgeries> <laughs> ma كُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَنَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْقُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبُوا لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 And see be mine إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن Allah la yuhibbu man kana khawanan nadhima Allah وَلَا يَسْتَخُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم <تصفيق> فمن يجادل الله عنهم يوما القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء أنه يظلم نفسه ثم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 اهم ينكسب خطي ان تن او اثم ثم ما يرم بي بري فقد تم ن وَ وَلَلَ فَْقُل وَه لَْ كَوَ مَْ تُلَمَّ قَائِثَةُم مِن لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ Oh, man. لَول فظ ماهيا لَ ك م تلَ لَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُلُّونَكَ wa lamma kama lam takun ta lam wa kana fadlu llahi alayka qadima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 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بالصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلَّذِينَ هُم أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِحْسَانٍ لَا حِينَ بَيْنَنَا النَّاسُ أَمْ يَفْعَلُونَ كَذِتَرَوْا أَمْ بَاطِنٌ لَّغِي فَسَوْفَ تُظْهِرُ إِنَّ صَنَ قُمَّ اللهُ النُّورِ